يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها الاخوه المؤمنون في عصر حق ان يسمى بعصر ثوره الاتصالات صار المرء يحتار قبل ان يختار فالمواد الاعلاميه اليوم كثيره جدا ولكل وجهه هو موليها فكل احد يلاحق ما يعشق ويحب فهذا يجري خلف قنوات الرياضه وذاك يلاحق القنوات التي تثير الغرائز وتقلب من الشيطان وتبعد من الرحمن وذاك يتابع برامج علميه يجد فيها شيئا من الفائده والمغرمون بملاحقه الاخبار تجدهم ينتقلون من محطه فضائيه الى اخرى وهكذا كثير من الناس ولكن في نطاق الحاجه الروحيه الروح تحتاج الى زاد كما ان الاجساد تحتاج الى زاد صار المسلم الذي يؤمل بزياده ايمانه ويطمع ان يسمو بروحه الى السماء صار هذا المسلم يعيش حيره كبيره في كثير من الاحيان هل يجاري أهل عصره بالانهماك في ملاحقة هذه الوسائل التي تشمل الفضائيات وغير الفضائيات هل ينهمك في ملاحقة هذه الوسائل التي ترهق الجيوب وتسرق الأوقات أو لا أما على نطاق الفضائيات فالفضائيات اليوم فيها عشرات بما يسمى بالقنوات الاسلاميه وهي تختلف فبعضها خلط عملا صالحا واخر سيئا وبعضهم حريصون على الابتعاد عما نهى الله ورسوله عنه وكل قناه لها منهجها وفي الحقيقه ان الفضائيات الاسلاميه ان كثيرا منها مليء بالبرامج العلميه الشرعيه والوعظيه والدعويه والتربويه دروس ومواعظ حوارات وندوات كلمات وبرامج لا حصر لها كلها تغذي الروح وترفع مستوى الوعي وهذا من فضل الله جل وعلا وشكر الله لكل صاحب جهد اعلامي يهدف الى التوعيه الاسلاميه ومقاومه هذا السيل الهادر من الافساد الاعلامي في شرق الارض وغربها وشمالها وجنوبها ايها الاخوه المؤمنون عند الحديث عن هذه الفضائيات وكونها تسرق اوقات الناس نرى زهدا كبيرا كبيرا كبيرا لدى كثير من المسلمين في حضور مجالس الوعظ ومجالس العلم والجلوس في المساجد حتى المشايخ وطلبه العلم فقللوا من هذه المجالس لانهم صاروا يقارنون بينها وبين القنوات الفضائيه والشبكه العالميه وغيرها من الوسائل السريعه والخفيفه التي تخاطب جمهورا اكبر بكثير وقطاعات اوسع لا شك ايها الاخوه الكرام ان نفع هذه الوسائل من شبكه عنكبوتيه ومن قنوات فضائيه لا شك ان نفعها كبير وكثير ويفوق في عدد المستهدفين يفوق مجالس محدوده في مسجد او في مجلس في بيت مثلا ولكن ايها الاخوه المؤمنون يجب ان نعلم جميعا دعاه ومدعوين ان هذا لا يغني عن مجالس الايمان ايها الاخوه هناك اثار ايمانيه وتربويه لا يمكن ان تحصل الا بحضور مجالس الايمان والذكر مجالس الايمان في المساجد وغيرها هي بحد ذاتها عباده عباده يتقرب بها العبد الى الله الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم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 ايها الاخوه الجميع يدرك ويلحظ مساله زياده الايمان اذا جلس الانسان امام فضائيه اسلاميه واستمع الى محاضره او ندوه او كلمه او موعظه هل الاثر كما يكون لو كان في مسجد الجواب لا الزاد الايماني الذي ياخذه الانسان في مجالس الذكر مختلف البرامج الاعلاميه رغم فائذتها فانها لا تترك الا اثرا يسيرا من جانب الايمان بخلاف الذي يغشى مجالس الايمان والذكر فان الوضع مختلف انه الطعم ايها الاخوه الذي ادركه معاذ رضي الله عنه لما قال عبارته المشهوره هيا بنا نؤمن ساعه هيا بنا نؤمن ساعه يعني نذكر الله تبارك وتعالى في هذه المجالس مجالس الايمان والذكر يقبل المسلم على الاستماع بكله وينصت خلافا لمن يتابع القنوات الذي يتابع الفضائيات يستمع وهو ياكل يستمع وهو مضطجع يستمع وهو يمشي يستمع وهو في السياره يستمع وهو يتحدث ويقطع الاستماع بمكالمه هاتفيه او حوار مع جليس وغير ذلك اما مجالس العلم مجالس الذكر مجالس الايمان فيكفيك فيك يا اخي المسلم هيبتها واجتماع قلوب الحاضرين على ما فيها من الزاد الايماني في مجالس العلم والايمان يلتقي المسلم يلتقي شيوخا وصالحين وطلب علم فيرى هديهم وسمتهم واخلاقهم وتعاملهم وحلمهم وصبرهم وهذا لا يدرك الا في مثل هذه المجالس اوصى احد السلف احد ابنائه فقال له يا بني اصحب الفقهاء وتعلم منهم وخذ من ادبهم فانه احب الي من كثير من الحديث عباد الله في مجالس الذكر والعلم والايمان يرى المسلم وجوه الصالحين فيحبهم في الله ويحبونه والمحبه في الله من اخص صفات المؤمنين ولها اثر كبير في رفع درجه الايمان في مجالس العلم يقتدي الصالحون بعضهم ببعض هذا يملا الجميع انشراحا بابتسامته وذاك بسمته وهذا بتواضعه وهذا ببروزه في العلم وهكذا وهذا كله يقود المسلم المقصر المذنب الى مراجعه نفسه وان يلوم نفسه فكيف يجالس امثال هؤلاء ولا يتغير الى الاحسن في مجالس الخير والذكر ينطلق المسلم الى ممارسه شريعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجالس الذكر يتفاءل المسلم في حاجه الى التفاؤل نحن جميعا ان الامه اليوم مصابه بالاحباط كثير من المسلمين بحاجه الى رفع معنويات في مجالس الذكر يتفاءل المسلم اذا راى امثال هؤلاء الجادين المعرضين عن الدنيا الذين يريدون ما عند الله تبارك وتعالى ايها الاخوه المؤمنون المساجد هي بيوت الله المساجد هي بيوت الله في الارض كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انها احب البقاع الى الله كما ان الاسواق هي ابغض الاماكن الى الله كما ثبت في صحيح مسلم وغيره المسجد ايها الاخوه المؤمنون مستودع للخيرات بكل انواعها جاء عن الحسن رضي جاء عن الحسن ابن علي رضي الله عنه كما في عيون الاخبار لابن قتيبه انه قال من ادام الاختلاف الى المسجد اصاب ثماني خصال وانتبه من ادام الذي يصلي الجمعه فقط لا يناله هذا الخير الذين اعتادوا على سلوك طريق المسجد كلما سمعوا النداء تركوا الدنيا وذهبوا الى المساجد من اذام الاختلاف الى المسجد اصاب ثماني خصال ايه محكمه واخا مستفادا تاملوا في هذه في هذه الحكم ايه محكمه واخا مستفادا وعلما علما مستظرفا ورحمه منتظره وكلمه تدل على هدى او ترد عن ردا وترك الذنوب حياءا او خشيه وصدق رضي الله عنه وصدق الذي قال واصفا من يقصدون بيوت الله يمشون نحو بيوت الله اذ سمعوا الله اكبر في شوق وفي جذل ارواحهم خشعت لله في ادب قلوبهم من جلال الله في وجل نجوا هم ربنا جئناك طائعه نفوسنا وعصينا خادع الامل هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاه ولا اكذوبه الكسل ايها الاخوه المؤمنون في مجالس الذكر في بيوت الله ستحصل يا اخي المسلم ما ما لن تحص ما لم تحصله ولن تحصله عند مشاهده الفضائيات حتى لو كانت اسلاميه قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله كانت خطوته احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم ياتي كبيره وذالك الدهر كله اخى المسلم يا اخى الكريم الصلاه هي وظيفه العمر الذهاب الى المساجد يجب ان يكون عاده عندك بعض الاخوه الان يزعم انه يحترق على احوال المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها وهو متسمر امام الفضائيات والمسجد ينادي حي على الصلاه ولا يصلي يتابع اخبار المسلمين كيف يرجى النصر من امه لم تجب حي على الصلاه حي على الفلاح فاتقوا الله يا عباد الله لقد كانت اخر ابتسامه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اخر ابتسامة اشرقت لها الدنيا قبل وفاته عليه الصلاه والسلام متى لما كشف ستر الحجره التي كان فيها عليه الصلاه والسلام فراى ابا بكر يا ام الناس يا ام المسلمين بالصلاه فاشرقت ابتسامته على الجو الذي كان يعيشه الصحابه رضي الله عنهم اخر ابتسامته للنبي صلى الله عليه وسلم من اجل الصلاه الصلاه الصلاه ايها الاخوه ومجالس العلم والذكر والايمان لا غنى للمسلم عنها يا اخى المسلم لا تحرم نفسك قد تصلي في مسجد فيقرأ الامام حديثا او حديثين لا يتجاوز دقيقتين كثيرا من الناس لا ينتظرون ولو سالتهم ليس عندهم اعمال ولا شيء انما لا يتحمل كانه يقول الحمد لله انني قد صليت هذه المجالس ولو كانت قصيره لها اثر كبير باذن الله عز وجل لمن جاهد نفسه والحياه الدنيا قصيره والدنيا كلها ساعه فاجعلوها يا عباد الله طاعه اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين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 لا سيما في غير هذه البلاد ونرى كثيرا من وسائل الاعلام المنتسبه للبلاد الاسلاميه مع الاسف الشديد تدعو الناس الى ممارسه شعائر وعبادات خاصه برجب بزعمهم وشهر رجب ايها الاخوه الكرام من اشهر الله الحرم وسمي رجب برجب من الترجيب وهو التعظيم فقد كانت العرب تعظم شهر رجب لما جاء الاسلام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان شهر رجب من الاشهر الحرم والاشهر الحرم فيها احكام خاصه كمنع القتال وغير ذلك مما جاء في كتب التفسير وكتب الفقه مفصلا ومن اعظم الاشياء التي نص الله عليها في الاشهر الحرم ان الانسان يجب ان يكف عن الظلم فقال جل وعلا فلا تظلموا فيهن انفسكم اذا ايها الاخوه هذا الذي ورد اما صلاه رغائب صيام بعض الليالي قيام بعض يعني تخصيص صيام رجب تخصيص القيام في رجب العمره الرجبية كل هذا من البذع الذي لم يأذن الله به وقد بيّن هذا علماء الإسلام فشيخ الشافعية في عصره وأمير المؤمنين في عصره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله ألف رسالة اسمها تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب وقد بيّن رحمه الله بالأدلة العلمية والأسلوب بالأسلوب العلم الواضح ان شهر رجب لم يثبت فيه فضيله الا ما ذكرنا من انه من الاشهر الحرم وعلى هذا تتابع ائمه الاسلام من ائمه الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابلة اذا من الذي اثار هذه البدع هم الجهال هم الذين لا يميزون السنه من البدعه وهل اصاب المسلمين في مقتل الا لما صار الجهله والمبتدعه هم الذين يوجهون الناس ولو تعلق الناس بالسنه لكان خيرا كثيرا والله ايها الاخوه لن تنتصر هذه الامه الا بالتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا من المتحرين سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اننا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تفرج هم اخواننا المستضعفين المظلومين في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان اللهم عليك بطاغيه سوريا واعوانه اللهم عليك بطاغيه سوريا واعوانه اللهم عليك به وبطائفته الباطنيين اللهم عليك بانصاره من الصفويين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم ازرع الحقد بينهم اللهم اشغلهم بانفسهم انك على كل شيء قدير اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا